فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحذ رضم من يدم عسى الله أن يكف بأسلم الذين كفوا والله أشد بأسا وأشد Duten kine.